كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا مع شعر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالنا يوم أتواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وَكَذَالِكَ وَلِيَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضٌ ثَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ولم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا